إدي يقفز من شجرة إلى أخرى في طريقه يرى العديد من الحيوانات المختلفة ولكن هناك شيء غير صحيح بعض الحيوانات التي تدخل في السبات الشتوي لا تزال مستيقظة